السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قلنا بالامس ان القرآن هو حبل الله المتين وهو دستور المسلمين الى يوم الدين من تعلق به نجا، وقلنا أن الكتب السماوية كلها نزلت دفعة واحدة، إلا القرآن، فإنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. ثم بعد ذلك بدأ نزوله الآية تلو الآية لأنه كان ربا على أسئلة المسلمين أو تهكم الكافرين أو لتشريع شيء جديد حرمة أو تحليلا وهناك من الثور ما بدأ بحروف مقطعة ألف لام ميم نون قاف صاب وهكذا منها ما بدأ بحرف ومنها ما بدأ بحرفين ومنها ما بدأ بثلاثة ومنها ما بدأ بأربعة ومنها ما بدأ بخمسة تعلمون جميعا الصور التي بدأت بالحرف مثل قاف صاد نون وهكذا والحرفينين مثل حاميم ياسين بالحرفين وبالثلاثة الف لام ميم ومن الأربعة ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد وبالخمتة كافا يعين صاد وهي سورة مريم ما السبب في هذا كله يقول الإمام علي رضي الله عنه لكل كتاب سر وسر هذا الكتاب في بدايات الصور المقاول الصور التي بها حروف مقطعة هذا سر وقالوا. أن هذا الأمر ليه بدأت الصور بهذه الحروب قالوا هذا قالوا أن هذا علمها عند ربي وقالوا أنها لأسماء الصور ولكن أضح رأي في هذا كله أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب الذين هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان قال لهم إن القرآن مكون من هذه الحروف أتعداكم لو كونتم من هذه الحروف قرآنا مثل هذا القرآن أو لو تأتون بعشر سور من مثله ولو بسورة ولو بأقصر سورة فأتوا بسورة من مثله تحداهم بكل هذا ولا تعتقد أن التحدي انتهى لا ما زال التحدي قائم حتى الآن تأتي دول الدنيا كلها وأدباها وعلمائها وكتابها وفلسفتها ليأتوا بأي سر التحدي حتى الآن لذلك معجزات الأنبياء كلها انتهت. ما عدا معجزة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن فهي الباقيه إلى يوم الدين كل المعجزات انتهت إلا هذه المعجزة وهي الخالدة باقية ليوم الدين لماذا؟ لأنها أتت لنبي خاتم أيضا وهو النبي الذي سيكون الناس على دينه إلى يوم القيامة والدليل على ذلك أنه أتى أنبياء كثيرون هل هناك نبي قال أني خاتم الأنبياء والمرسلين لم يكن نبي هذا أبدا وإنما حينما أتى النبي محمد وقال هذا لم يأتي بعده أحد ويقول أني خاتم الأنبياء والمرسلين أو أني نبي مرسل وإذا ظهر فهم كذبة لا يستمرون أمور يكفي هذا الدليل فقط ليؤمن من في الأرض كلهم جميعا أنه لم يأتي نبي ويقول أني خاتم الأنبياء والمرسلين من الأنبياء السابقين ولا من بعد محمد صلى الله عليه وسلم أتى واحد ليقول إني نبي النبي قال أنا خاتب الأنبياء والمرسلين كل الأنبياء بشروا به وقالوا سيأتي, سيأتي سيأتي وكلهم كانوا مقدمات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك أتى الكتاب الخاتم للنبي الخاتم طيب في شيء مهم جدا في القرآن وهو أنتم تعلموا أن القرآن فيه قصص كثيرة ولا لا قصص الأنبياء والمرسلين السابقين كلهم موجودين موجودة في القرآن طيب فيه القصص بعض القصص أعيد أكثر من مرة حتى أنه قرب أن يكون ثلث القرآن قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى. هذا ليس فيه تكرار لأن الأسلوب هنا يأسأت هنا وفيها شيء زائد هنا قصة تأتي بطريقة أخرى وفيها شيء زائد عن الأولى الثالثة تأتي وفيها شيء زائد عن الثالث وهكذا أقول ولله المثل الأعلى حينما يقوم أحد فيكم ليصور الناس الموجودون في المسجد الآن هذا يلتقط صورة لهؤلاء الناس لأن لا تأتي الصورة كاملة للجميع فبيأتي الصورة لهؤلاء وصورة لهؤلاء وصورة, وصورة لهؤلاء فإذا ركبنا الصور بجوار بعضها صارت الصورة لجميع من في المسجد كلهم موجودون لذلك كانت تأتي القصة بأمر ما وبأمر ما وبأمر ما ولو جمعتها كلها لخرجت بالقصة كاملة وما فيها من مرة طيب في عندنا صورة في القرآن أو قصة في القرآن لم تأتي إلا مرة واحدة قصة لم تأتي إلا مرة واحدة ولم تكرر أبدا لم تكرر قصة سيدنا يوسف أتت ولم تكرر مرة أخرى ليه؟ هذا إعجاج النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب من الذي أوحى له بقصص السابقين مع أنه لا يقرأ ولا يعرف أي شيء عن قراءة ولا عن الكتاب فكيف قرأ القصص السابقة وللأنبياء السابقين وللأمم السابقة بواحدة الثانية أن قصة سيدنا يوسف مبنية على الستر لأن هناك أناس تشببوا يعني وقعوا في غرام يوسف وهناك بعض الأمور التي لا يجوز أن تكرر الله سبحانه وتعالى أتى بها للعبرة مرة واحدة ولا تكرر لعدم الإشعة أو أنها للستر لا وهناك شيء اهم من هذا وهو جميع قصة الانبياء جميع القصص بتاع الانبياء بتجد في نهاية القصة ايه فاهلكناهم فدمرناهم اخذوا أسلة رابية هؤلاء تبقى القصة تأتي القصة تأتي وفي نهايتها الدمار والهلاك لقوم هذا النبي اما قصة سيدنا يوسف فهي أتى في البداية وفي النهاية ختام جميل في النهاية كانت النهاية عظيمة لنبي لم يؤخذ قومه لم يحدث أي شيء لم تقع عليهم القارعة لم يحدث لهم أي شيء وإنما سيدنا يوسف عليه وعلى نبيه أفضل الصلاة وأتم التسليم مكن له في الأرض بعدها وجعل على خزائن الأرض وصار أميرا على هذه البلاد لذلك قصة غير كل القصة وكأن الله يتحدى على يتحدى في شخص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه هي القصة الوحيدة التي لم أكررها هل تقدرون أن تأتوا بالقصة مكررة على صيغضها هل تعرفوا أنا كررت كل القصة ولا تكرر هذه. هل تقدرون أن تأتوا بمثيل الله؟ إذا الأمر كله تحد، وكانت نهاية سيدنا يوسف غير نهاية الأقوام الثاقب. هذا هو القرآن، ولكن بقي لنا أمر هام وهو. ماذا أعد الله لقارئ القرآن وماذا أعد الله لمستمع القرآن وماذا أعد الله لمن حضر القرآن ولم يعمل به أمور يجب أن نعيها جيدا أولا من يسمع القرآن لا يقدر ولكنه يسمع القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن يرفع عنه بلاء الدنيا ومستمع القرآن يرفع عنه بلاء الآخرة كأن قارئ القرآن يرفع عنه بلاء الدنيا ومستمع القرآن يرفع عنه بلاء الآخرة اللي بيستمع يجلس ومستمع ومنصف فهو يأخذ أكثر ويفهم أكثر بل تجده منفعلا مع القرآن أكثر من القارئ. وهنا نقول على من يقرأ القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنساء يقول من ختم القرآن ناظرا متع ما دام حيا اللي يقرأ القرآن من أوله الى اخره من اوله الى اخره وهو ناظر فيه متع ببصره مادام حيا وعدد وعدد درج الجنة بعدد اي القرآن فيقال للقارئ يوم القيامة اقرأ واصعد وارتقي ورسل فإن درجتك عند آخر آية تقرأها كلما يقرأ يصعد, يصعد يصعد يصعد من أوتي القرآن من أوتي القرآن فقد أوتي النبوة إلا إنه لا يوحى إليه يعني كأن منزلة منزلة الأنبياء إلا أنه ليس له وحي أو أن الله لم يحي إليه يعني كأنه صار في منزلة عظيمة وحافظ القرآن بأحكامه تغرس له شجرة في الجنة لو ان غرابا افرخ على ورقة منها ثم نهض ليطير لادركه المشيب قبل ان يقطع هذه الشجرة سبحان الله الشجرة لو ان غرابا افرخ يعني نزل ولد فرخ او انه بعض ثم قام ليطير يظل يطير يطير ويدركه المشيد قبل أن ينتهي من هذه الشجرة هذا كله لقارئ القرآن ولحافظ القرآن العامل به نعم افتقرت السماء على الأرض فقالت السماء في الكرسي وفي اللوح ومني تتنزل الأرزاق وفي الملائكة وفي الشمس وفي القمر وظلت السماء تعدد كل ما فيها فصمتت الأرض ولم تقل في الأنبياء والمرسلون والأولياء الصالحون ولو تقل في بيت الله وإنما قالت أليت تتقلب أضلاع حملة القرآن في جوفي؟ فقال الله سبحانه وتعالى صدقت يا أرض وكان هذا وجه افتخار الأرض على السماء لحامل القرآن لقارئ القرآن للذي يعمل بالقرآن من أوتي القرآن وظن أن غيره أوتي خيرا منه فقد استخف بحق الله عليه هكذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف؟ رجل يحفظ القرآن ويجوله ويعلم أحكامه وينظر إلى شخص آخر يجده عنده مال كثير فيقول يا ليتني عند هذا. عند <تصفيق> الله ما هو أعظم فكيف تنظر هل أنت تستخف بحق الله عليك تستخف بهذا القرآن الذي أتاك الله إياه وتنظر لهذا ولمال هذا والعز هذا ولمركز هذا لقد أتيت شيئا عظيم. فلما تنظر هنا وهناك من أوتي القرآن وظن أن خير غيره أوتي خيرا منه فقد استخف بحق الله عليه القرآن لمن يقرأه ولمن يسمعه ويعمل به عبد الله بن مسعود كان يقول كنا نتعلم العشر آيات <تصفيق> فلا نتعزاها حتى نعلمها ونعمل ما بها يحفظ العشر آيات لا ينتقل إلى العشر آيات الأخر إلا أن يحفظوها جيدا ثم يعلموا ما فيها من أحكام ثم يعملوا بها ويقول إنا قوم صعب علينا حفظا القرآن وسهل علينا العمل به إن قوم صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به وسيأتي من بعدنا أقوام سهل عليهم حفظ القرآن وصعب عليهم العمل به وكأن الرجل قد تنبأ تجد الولد الصغير يحفظ القرآن برير بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم يحفظ القرآن كله كاملا ولا يعلم ما به ولا يعمل بما فيه وتجد الرجل يقرأ ويحفظ القرآن ولا يعمل بشيء من هذا القرآن يبقى نعمة البضاعة لبئس الرجل نعمة البضاعة لبئس الرجل الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به كمثل الحمار يحمل أسفارا وعندنا في مصر يقولوا مثل حمار العنب الحمار يشق على ظهر عنب هل هو يأكل منه؟ العنب حلو وممتاز وهو ينقل من هنا إلى هنا للناس يأكلون هو لا يأكل؟ مثل حمار العنب يحمل ولا يأكل أخذ كذلك أيضا يحمل بضاعة جميلة جيدة وهي كتاب الله ولكنه لا يعمل بها هذا الرجل سنقول وسنقص عليكم عذابة أما قبل فنقول أن حامل القرآن حافظ القرآن قارئ القرآن له درجة عظيمة عند الله درجة ما بعدها درجة وقلت لكم حديث الذي روى الذي هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فلك بكل حرف عشر حسنات فإن مدت مدت يا علي تعلم القرآن وعلمه الناس فإن مت حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج الناس إلى بيت الله العفيق أوحى الله إلى الأرض يا أرض لا تأكل أجساد حملة القرآن فتقول الأرض يا ربي وكيف آكلهم وكلامك في أجوافهم كلامك في أجوابهم فكيف آكله إذن القرآن له منزلة منزلة عظيمة وهو نزل تنزل في هذا الشهر ونزل في هذا الشهر العظيم هل بهذه المناسبة قرأناه اللي يقدر على الحفظ يقدر إنما هل قرأناه هل منا من ختم القرآن في العشر ليال الأول اللي القدم في أيام الرحمة يختم القرآن مرة وفي هذه الأيام أيام المغذرة يقرأه مرة وفي أيام العزق من النار يؤتق وهو, وهو قارئ للقرآن كله هل فعلنا هذا؟ أقول لكم بقي الكثير من الشهر ولم يبقى القليل لم يمضي إلا القليل إلا الثلث بقي الثلثات وما لا يدرك كله لا يترك كله ما لا يدرك كله لا يترك كله أمامكم فرصة أنا لا أتكلم هذا الكلام إلا لخوفه ولما قرأناه عما أعد الله لمن يقرأ القرآن إذا كان الحرف الواحد بعشر حسنات اقرأ القرآن خير شيء أفضل شيء في الدنيا القرآن ما عدى الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شيء في الدنيا دون الله القرآن وفضل القرآن وفضل القرآن على سائر البشر على وفضل الكلام على وفضل كلام الله على كلام البشر كفضلي على أبناك شفت فضل ربنا على أقل واحد فينا أهو ده فضل القرآن ده فضل القرآن هذا فضل عظيم. أخواني وأخواتي الذين تسمعون هذا الكلام أرجو منكم أرجو منكم رجاء خالصا لوجه الله حينما تنصرفوا أمسكوا بكتاب الله وقرأ أي شيء تيصر لك ليس فينا أحد ليس في بيته قرآن كلكم عندكم قرأوا قرأوا وستجدون أن الله سبحانه وتعالى معكم ولن يضيع عملكم إن شاء الله هو بقي جزء بسيط بس متهيأل لو الشيخ مصطفى يتاجين دي ولا نقول الجزء باقي أما انتظروا في شيء في حاجة عجيبة من الأسئلة أغلبها من النساء والرجال أعدنوا ولك أنهم هنا كأنهم عرفوا علم الأولين والآخرين <تصفيق> اللي انتو تعرفوا احنا كده قلنا الكلام الحلو، قلنا الكلام الحل الكلام اللي باقي الكلام الصعب اللي هو لمن للذين يعلمون يع... يعلمون القرآن ولا يعملون به أولا في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الثلاثة اللي في آخر الدنيا إن لها أول ثلاثة أدو صعر بهم النار رجل جاهد وقتل يؤتى به يوم القيامة يعرفه الله النعم التي أنعم بها عليه عرفه نعمه فعرفها فيقول له المولى سبحانه وماذا عملت بها قال يا ربي جهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول له المولى كذب كذب لقد قاتلت يقال إنك جريء وقوي وقد قيل يعني الناس قالوا فلان دا جريء ده كان في الحرب يفعل كذا والناس وهو يحب أن يسمع هذا الكلام والناس قالوا هذا الكلام يبقى أخذ أجر في الدنيا خلاص فيقول له كذبت فيلقى على وجهه فيسحب في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وحفظ القرآن وأقرأه الناس فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعمه فيعرفها فيقول له وماذا عملت بها قال يا رب تعلمت العلم وعلمته الناس وحفظت القرآن وأقرأته للناس فيقول له كذبت المولى يقول له كذبت لقد تعلمت وعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ ثم يلقى على وجهه فيصحب النار ثم يؤتى بالثالث رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه يمينا وشمالا فيؤتى به فيقال له نعمك كذا وكذا فيقول اعلم يا ربي فيقول له وماذا عملت بها يقول يا ربي انفقت المال في سبيلك يمنة ويسرع فيقول له المولى كذب انفقت ليقال منفق او ليقال انك جواد وقد قيل يقول إن فلان فلان جواج فلان يعطي وفلان وقد خيل فيلقى على وجهه فيسحب في النار يا أبا هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على ركبة أبو هريرة وقال له أتدري من هؤلاء يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة من أمتي وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة أول من يدخل النار هؤلاء ليه يعملون العمل بالمرعاه وبالنفاق وبالكذب ليس لهم شأن إلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من جب الحزن قالوا وما جب الحزن يا نبي الله قال إنه واد في جهنم وإن جهنم لتستعيذه من شر هذا الوالي كل يوم سبع مرات تطور جهنم بتستعيذ من شر هذا الجب فيها سبع مرات وإن في الجب لحية وإن جهنم والوالي والجب لا يستعزون من شر تلكم الحية كل يوم سبع مرات الناس لمن هذا يا نبي الله قال لمن قرأ القرآن ولم يعمل به قرأ ولم يعمل شديد له هذا أوحى الله إلى بعض أنبيائه قل الذين يتعلمون لغير العمل قل الذين يتعلمون لغير العمل يريدون الدنيا بعمل الآخرة ايه يريدون الدنيا بعمل الآخرة يريد ان الناس يقولوا انه رجل صالح فيجدوا كبر اللحية وقصر الثوب ومسك السبحة وعمل عمامة ومشي يريدون الدنيا بعمل يعني منظر منظر الآخرة منظر رجل يريد الآخرة ولكن ليس يريدون الدنيا بعمل الآخرة. يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوبهم قلوب ذئاب. لسانهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصب. إياه يخادعون وبيه يستهزئون وعزتي وجلالي لا أتيحن لهم فتنة. فظهوا الحليم فيهم حيران سبحان الله ما هذا بقدر ما هنالك من نعيم مقيم ومن أشياء جميلة وكل هذا للرجل الذي يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويحفظ القرآن طبعا لا بد يكون الغنم على حظر الجرم هنا غنم خد هنا جرم خد الجزاء ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاش كل شيء قال لك لا شديد العقاب غفور الرحيم خيرا يا رب شرا يا هكذا لا نعتقد أن الدنيا كلها حلوة نأخذ كل مصايبها ونطرف مصايبها لا دنيا لا بد أن تأخذ وتعطي وتأخذ وتعطي وهكذا أخذت حظك واثرا حينما تمتعت بكتاب الله واستمتعت به وقرأته وعملت بما فيه إذن خذ نصيبك من العذاب الأوفى حينما تترك كل هذا تترك القرآن وتترك العمل به وتترك قراءته وتترك العلم به ولا شيء لازم لابد أنت مسلم مسلم بدون القرآن لا يجوز لا يجوز مسلم بدون القرآن أبقى هو الله سبحانه وتعالى نفسه أنزل الكتاب ليكون لنا ذكرى وعبرة ونسير عليه ويكون عديلا سواء فهمت أن لم تفهم اقرأ لا اقول لك انك تكون مثل الزمحشار واسم الجلعين واسم النازف وتكون مثل القرطبي ولا مثل فلان ولا لا اقرأ القرآن امام القرآن اقرأ لا شيء في هذا ولكن ان نتركه في السيارة معلق على الحوائط، نزين به المكاتب، نزين به الدور، نضع هذا مزخرف وأشيء، هذا شيء جميل. أما الأجمل من أن تقرأ ولا تتركه كذا. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير يا رب العالمين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم أرزقنا حق تلاوة آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعله نورا لنا في أسماعنا ونورا لنا في أبصارنا ونورا لنا في قلوبنا ونورا لنا في قبورنا وهاديا لنا على الصراط يا رب العالمين اللهم إنا ضعفاء إليك فقونا اللهم إنا فقراء إليك فأغننا اللهم إنا ضعفاء فقونا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكواتنا وسائر أعمالنا يا رب العالمين اللهم وفق من كان سببا في إحضارنا لكم يا رب العالمين وزد في خيرهم ومتعهم بأسماعهم وأبصارهم ما أحييتهم يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون